círát azzal, aki الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياطة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 هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غلم تجري من شحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أم هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونوذوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون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 قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم له ووليبه وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم نساهم فاليوم نساهم كما نسولق. هذا وما كانوا بآياتنا وما كانوا باياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتي سويله يقول الذين نسواه من قبل قد جاء رسول ربنا قد جاء رسول ربنا بالحق فهلنا من شفاع فيشفعونا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 تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد يصلحها ولا تفسدو في الأرض بعد يصلحها وادعوه خوفا وطمعا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 كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الله أكبر الله أكبر